فضيلة الشيخ عطي صقر الحج كما نعرف مرة واحدة في العمر بشرط الاستطاعة ولكن كثيرا من الناس يحجون أكثر من مرة فأيهما أفضل الحج أو الإنفاق على وجوه الخير الأخرى من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر وذلك لحديث البخاري ومسلم عن أبي فريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا استفعتم وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السائل هو ابن حابس وأن الرسول رد عليه بقوله الحج مرة فمن زاد فهو تطوع يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع والتطوع في كل شيء ينبغي أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم وقد تكون هناك حالات في أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات وهنا يكون الإنفاق فيها أولى وبخاصة بعد أن متع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصب إليه سيدنا إبراهيم حين دعا ربه أن يجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وأن يرزقهم من الثمرات والشخص الذي يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك امرا هاما قعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثوابا على نيته وهناك مأثورات في هذا المقام وإن كانت لا تعد تشريعا جاء فيها أن الله كتب ثواب الحج لمن صادف في طريقه فقراء ألجأتهم الضرورة إلى أكل الميتة فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج فأعطاه الله ثواب الحج وإذا لم يكن هناك نص في هذه المسألة فإن التشريع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة في مندوب من المندوبات في الوقت الذي فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال هذا وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج حجه أدى فرضه ومن حج ثانية داين ربه ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار فليس ذلك بصحيح والله اعلم